Ay yokluklar يا نادِي الوجود ايها الفائد والروض في قلبي اليهود نحن لا ننسى جمال ماضينا في الوجود انت وقد عللى قد عينا رمسيرات انت وقد على قد عينا رمسيرات وانت اخذت العمر والروح والله العمر والروح لها زيته وقوم والله وانقل قلب العمر ما قدره يا شبوبك ثابت نظره رد جوانه شميد ve nâmiyye nâjimu yehudu rad bawne mal'unu hasud Ve nâmiyye rad bawne mal'unu الذئاب على القرون حاضرا كل زمان أيجاد ويقاتل الذئاب على القرون وعداين عدنا من إله العالمين وعداين katlin yagrud bi zal zalal nentazir an yettahakkat Weynen min neshmu Yahud rat moune mel'oun wahsub واجهاض عملي الله بقول ووعود قد كسرت الذكر في علم عقلك السديد واجهاض عملي الله بقول ووعود نحن حزب الله من تركي وكردستانها نحن حزب الله من تركي جزنا على لعبي شهيبي والودود نعلن الجزنا على لعبي شهيبي والودود أتيوا شبابي رجبل سر تبر ما قدا يجب أن صابي نصر نار توج şedîden namuzun ur et ey badal